الله لكم وذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات وقلنا فيها دلالة واضحة جدا على, على فضل أهل وفضل العلماء ولذلك قال والذين أوتوا العلم درجات والله بما ما فضله العلماء فكثير كما بينا قبل ذلك. قال قال عن أبي بكر محمد رحمه أنه كان يقول من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو يعلمهم ثم رجع إلى بيتي كان كالمجاهد في سبيل الله يرجع غانما. حقنا كما قلنا قبل ذلك بأن من الأمارد من قال العيش في الحياة العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله وقال عمر بن خطاب رضي الله عنه أرضاه إن الرجل لا يخرج من بيته وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة فإذا سمع العلم خاف واسترجع على ذنوبه فانصرف إلى منزله وليس عليه ذنب فلا تفرق مجالس العلم أنا ما رأيت خديجة يعني المفروض أصلا أول ما الماءتي أجد الأسئلة أمامي يا خديجة بحسننا وجيبوا حاضر أستسمع حاضرتك بعد هذا الدرس وجيب عن أسئلة بإذنها بعد هذا الدرس أجيب عن أسئلة وأعطي وقت للأسئلة الأخرى بإذنها رد الله عنك الله عليك ورفع الله مقامك علي كيف أخبار و... وكرم سلم عليهم جميعا قال المبرد قال على القمر النقيس لان أغدو على قوم أسألهم عن الله وأسألوني عن الله أحب إلي من أن أحمل على فرص في سبيل الله عز وجل هذا كلام أروع ما يكون في بيان فضل العلم والعلماء هو يقول لأن أغدو على قوم أسألهم عن الله وأسألون عن الله أحب إلي من أن أحمل على فرص في سبيل الله عز وجل وقال المبرد قال الخليل بن أحمد ما سمعت شيئا إلا كتبته ولا كتبته إلا حفظته ولا حفظته إلا ينفعني الله به ابن يقول كنت أكون مع ابن عباس فأسمع منه الحديث فأكتبه في وسطة الرحل فإذا نزلت فإذا نزلت نسخته فحفظته وطبعا أن تعلمون أن ابن جبين وايضا مجاهد كانوا يراجعون ابن عباس آية آية فيما أنزلت وكيف أن فيما أنزلت وكيف أنزلت, وكيف أنزلت وما معناها وما حكمها قال لقمان لابنه لقمان الحكيم قال النقبان الحكيم لابنه يا بنيا أو يا بني يا يا بني جالس العلماء وزحمهم بركبتيك فان الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء وقال بعض الحكماء لا أرحم احدا أكثر من رحمتي لرجلين رجل يطلب العلم ولا يفهم ورجل يفهم ولا يطلب العلم واني لاعجب ممن ممن يعني في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم هذا غرز غير ضيع ما, ما سبب عزه وسبب رفعته وسبب مكانته وأيضا سبب نجاته وضيع سبب علوه درجة عند ربه جل فعلا سؤال لمن قيل له يا أبا عبد الله أي شيء أفضل ما يصنعه العبد قال طلب العلم والفقه قال ما سمعت قول الله تعالى يتفقوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجع إليهم وقيل لأبي هريرة رضي الله عنه أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن يضيعه قال كفى بتركك له تضيعا كفى بتركك له تضيعا الله أريد عنك حسن أمر يا حبيبي أحسن الله عليك وأسن الله عليك أمرك حبيبي رضي الله عنك حسن وروي عن سبيان بن عينة قال طبنا العلم غالي لا فأبى إلا أن يكون لله عن أبي مسلم قيل للقمان الحكيم أي الناس خير قال مؤمن غني قيل له غنب من المال أو غني من المال قال لا ولكن غني من العلم إن احتيج عليه ووجد عنده العلم ونصنع عنه كف نفسه وبقي مع علمي. يعني يتعبد الله جل في علاه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضا قصة الكميل بن زياد قصة طويلة جدا في فضل العلم عن كلام علي بن أبي طالب لكن الإشكال أنها ضعيفة حق هي هي ضعيفة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضا أن أول الناس بالأنبياء علّمهم بما جاءوا به وعلمهم ثم قرأ أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين. فيقول أول الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين هم الناس بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هم أول الناس بالنبي. انظر يعني الأولوية هنا والأفضلية جاء بيش جاءت بالسنة العلم قال الله قال رسوله قال بعض الحكماء لا تشارعي شيء أدرك من فاته العلم شيء فاته من أدرك العلم وهذا كلام ماكع أي شيء أدركه من فاتهم العلم لا شيء لا شيء ما أدرك شيء وأشياء فاتهم من أدرك العلم لا شيء فاتهم قد قد حاز كل الخير طبعا حسن البصري قال لولا لولا العلماء لكان الناس نعم لولا العلماء لكان الناس يعني كالبهائم وقال لقمان لابني يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجلس الملوك قال علي بن عبد طالب أنه قال المبارك مبارك عن سوري قال ما يراد الله بشيء أفضل من طلب العلم وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم فكيف يقال في زمانين هذا هذا قول لمن؟ هذا يعني قول للإمام ابن المبارك ورجع لعلي بن ابي طالب الله وقال ليس شيء مثل العلم العلم خير من المال العلم يحرسك وانت تحرس المال والعلم يحاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق والعلم يزكو هنا حين ابي طالب يريد, يريد ان يبينك اسارق بين بين العلماء وبين وبين غيرهم فظن شاسع فرق واسع العلماء مساعدة الناس العلماء هم طوق النجاة العلماء هم منارات هذه الدنيا باسيلة العلماء هم نجوم هذه الأمة سوى ابن الولد من الناس من الناس ابن الورك هذا رجل رجل جمع الله له بين الفضاءر بس ب, ب, ب فقالوا ابن الورك من الناس قال العلماء قيل له فمن الملوك قال الزهاد قيل فمن السفلة أو السفلا قال من يأكل بدينه من يأكل بدينه وأسفل الناس وعند هو كان مملك يقول ذلك يقول يقول أسوى الناس صفقة أو أنزل الناس صفقة من بعد دينه بدنياه واسفل وانزل منه صفقه من باع دينه بدنيا غيره يريدون أن يمشي. العلم والحيات ما أجمل هذه الكلمة أنا قلت القلم لا أكتبوا بريشته سبحان الله نعم العلم والحيات هذا الصحيح ولذلك الجهل في موت وموات لا يعلم به إلا الله جاء ولا يشعرون أنهم موتاء والعلم يبني بيوتا لا عباد لها والجهل يهدم بيوت العزة والكرم ضبط طلب الأسود لشيء أعظ من الملوك حكام على الناس ولا علماء حكام على الملوك من المبارك سؤل من الناس قال العلماء والمبارك أيضا قال عجبت من لم يطب العلم كيف تدعو نفسه إلى مكرومة الله أكبر ما في مكرومة إلا في العلم ما في مكرومة إلا في العلم قيل عبدالله مبارك إلى متى تطبع المقالة حتى أموت إن شاء الله لعلى كلمة التي لما لم أكتبها بعد وقيل ابن عين من أحوض الناس إلى المقالة أعلمهم أعلمهم أحوض الناس إلى العلم ولذلك قتادة كان ذكيا يقول لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء لكتفى موسى عليه السلام بما عنده ولكنه طلب زياده قال هل اتبعك على ان تعلمني على أن تعلمني مما علمت رجلا أقسم من العرب اطلب العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فتذلوا اطلب العلم فإنهم شرف في الدنيا وشرف في الآخر. رجاءً ابن ابن ملاك كان يقول لا ليس كذلك. يمكن استخدم النت الآخر طيب ماذا أفعل معكم طبعا عند الجميع كذلك أم لا قبل أن نغيره يعني حشان قال دامي أبي آآ قال آآ الثوري اطلبوا العلم فاني أخاف أن يخرج من عندكم فتذلوا اطلبوا العلم فانه شرف الدنيا وشرف الاخره الأخيرة أعديكم ونصح يعديكم الله صفا لكم لو نت جيد عندكم حتى لا غير يعني بينوا لي وقال ابن داهم ما رأيتوا مثل ابن عباس إذا رأيتوا رأيت ولا أتحسن الناس وجها فإذا تكلم فأعرب الناس لسانا وإذا أفتى فأكثر الناس علما وروى ابن المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله رضي الله عنه قال من الحق العالم نعم طالما الحق العالمي إذا أتيت أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم عامة وألا تكسل عليه بالسؤال هنا الأدب الذي لا بد أن يكون هنا الأدب الذي لا بد أن يكون هنا مع مجلس طلبة العلم من الحق العالم إذا أتيته أن أن تسلم عليه خاصة على القوم عامة ولا لا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب ولا لا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ ثوب إذا نهض ولا تفشين له سر سبحان الله ولا تفشين له سر ولا تغضبن عنده أحد ولا تغضبن عثرته هنا هنا هنا خسة النفس من يطلب عصرة العالم خسيس النفس من يطلب عصرة العالم أو يتقصدها فإن الله يتقصده وإذا تقصده الله جل فعلا أهلكه وإن زلت, و و و زل زلت قدمه وإنزل زل قبلت معذرته وعليك أن توقره وتعظمه <تصفيق> لله جل فعلا يعني تظيمه لما يحمل من, من الشريعة ماذا ما يحفظ أمر الله تعالى ولا تجلس إلا أمامه ولا تشر بيدك ولا تغمز بعينك ولا تقول قال فلان بخلاف قوله وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمتي. ومن فضل العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم يقول ابن القتيبة في الحديث ليس الملق من أخلاق المؤمن المدهانة يعني ليس الملق من أخلاق المؤمن إلا في طلب العلم لذلك قال بعض شعراء إن المعلمة والطبيب كلاهما لا ينصحان اذا هما لم يكرما فاصبر لدائك ان جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلمة يعني لا يعطيك شيئا الصدق على جهلك لا, لا, تط... لا, ت... لا تتفع عنه من فضل العلم من فضل العلم أيضا أن تعطيه لأهله وأن تمنعه لغير أهله قال عيسى لا تمنع الحكمة أهلها فتظلموهم ولا توقروها غير ولا توقرها غير أهلها فتظلموهم ولذلك الإمام مالك قال قال يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث قالوا يا إمام وكيف نضيع الحديث قال أن تضاء أن تؤتيه لغير أهل أن تؤتيه لغير أهلين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قال الله تعالى والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير شوونا دقة العلم ختمها باسم عظيم وهو فيه دقة العلم فيه دقة العلم فالله دال في علاء خبير لا تخفى عليه خافية وهو أرحم الرحمين وهو, وهو أحكم الحاكمين سبحانه وجل في علاء قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أيضا أرأيها سمعك يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسولة فقدموا بين يدينا جواكم صادقة ذلك مخير لكم وأطهر فإن لم تأبفلنا الله غفور رحيم هنا كانوا كثيرا ما يعني يذهبون يضيقون على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثرون عليه السؤال فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبرهم وقال من أراد نبي فلابد أن نتصدق صدقا ومن هنا فيما أبو حنيفة لما أقسم وأكثر في القسم فكان كان عن كل يوم يوما يوم طب اسأل اسأل للأخرين هل يقع أقطع عندهم أم لا حتى وغير الباقة يعني يتقطع ابو الوليد يقول لا يتقطع عندي المساله عندك احمد اعتقد حاول ان تنظرها تقصر الله رد الله عنك فتحي أنت سيدنا سيدنا فوق رأسنا نفع الله بك الأمة الإسلامية ربنا يفعل بك الأمة الإسلامية يا حبيبي رد الله عنك فمرهم الله ذلك في ولا أن يدعوا صادقة لأنهم كانوا يكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصادق والذي يضع صدق ويعت يسأل وكان الذي يتكلم يعني ما عنده إلا إلا إلا الكلام فهذا يعني ما استطاع أن يصبر على أن يدفع في كل مرة صدقة من أجل المناجآة وأما الذي ليس معه وكان فقيرا أن الله على أسقط عنه ذلك ولذلك قال أشفقتم أن تقدم بين هذه الأجوالكم صدقات؟ أي أخفتم من استمرار هذا الحكم عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجات النبي صلى الله عليه وسلم فلم تفعلوا تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير مما تعملون فنسق وجوب ذلك عنهم وقد قيل إنه لم يعمل, بهذه الآية قبل لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب لم يعمل بها إلا علي بن أبي طالب رد الله ورده دفع وقال ابن طالح ابن عباس فقدموا بين يدينا جواكم الصدقة ذلك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك عليه فأراد الله أن يخف عنه فأمرهم بالصدقة قبل المناجد وذلك قال أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وتزدكات فوسع الله عليهم يضيق لا حول عبد الله عبد الله نعم تعال. وإذن هنا الله جل وعلا أمرهم بالصدقة ووضع المال قبل مناجات النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان شق عليه أنهم كانوا يكثرون جدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد الله أن يجعل من كان الشوح من كان يعني أراد صدقا أن يعني جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحاجة له في السؤال فالله جل فعله جعل له أن يتصدق بين يديه السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان صدقا يتصدق أن يجعل نصر إلى ومن لم يكن صدقا يجعل نصر إلى مهي فلم يتصدق لي؟ وهذه مسألة ظاهرة في هذا الباب فامتنعوا من كان من كان يكسر من السرسرة فامتنع حتى لا يتكلف مالا ولكن الآية نسخت الآية نسخت سريعا بعض العلماء قال ما كانت إلا ساعة من النهار فقط ثم نسخته مع من نبيه العليم بن أبي طالب رضي الله عنه وارضه وهذه معالجة شوف معالجة الله جل في علامة بذلك حتى يكشف الصادق من غيره وأيضا حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما يكون المشقة والإسقال عليه طل فنسخ الحكم نسخ الحكم ولا مع بي إلا, إلا النادر فقط لكن الله تعالى أراد أن يهذب الصحابة عند سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعند طلبهم للكلام أو السؤال أو سؤال النبي صلى الله عليه حتى لا يشق عليه حتى لا يشق عليه أثواب المطمطاء مراما مراما شرفا وعزا فعليه بالعلم مراما شرفا وعزا فعليه بالعلم المال ميال والصدقة علامة على صدق الإيمان المال ميال والصدقة علامة على صدق أهل الإيمان إثبات النسخ في القرآن إثبات النسخ في القرآن نعم لو في أسئلة تفضل لابد العلم لا يأخذ إلا إلا بالتلقي ما في إلا إلا رسالة تبارك الله على الفقيه. قطة الفقيه قطة الفقي أي نعم هل صح شخ أن عند المركيش شرط الزواج عدم تزوج زوجة في العقد ينهي ربط الزواج أنت زوجت زوج عليها لا هذا ليس صحيح لكن هي لها الفسخ لكن لا ينهي عقد زواج وهذا شرط باطل حقا نحن الذين قالوا بذلك الملكية أيضا وفقون الجمهور على أن شرط شرط باطل أنا بحث عن الأسئلة الآن ما في أسئلة صديق نعم نعم هي صدقت تدل على وجود القلم أصلا في في القلب طب أنا منتظر الأسئلة أترك لكم دقيقة للأسئلة عبد الله